بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين نحمدك يا رحمن حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك سبحانك انت الاول قبل كل شيء وانت الاخر بعد كل شيء بيدك ملكوت السماوات والارض الشيء كن فيكون نحمدك ورحمن ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداه على سيدنا وحبيبنا وقره أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله ايها الاخوه المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم تحية مباركة في ايام مباركة نحييكم ايها السادة من ساحة مسجد جمال الدين الافغان بميدان الجامع بمصر الجديدة حيث نلتقي معا لقاء ايمانيا ننقل لحضراتكم فيه صلاة فجر هذا اليوم ايها السادة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الاعراف. بدءا من الاية السادسة والخمسين بعد المئة. يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. اعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الوقيم. طب لما <تضلنا> في رادي الدنيا وَفِي وفي الآخرة إنا عدنا إليك قال عذابي به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء دوم آمِنَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ الْعَهْدَ تَلْبِيغُنَا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الثور يَبْتَكِي وَيُقَرِّئُ وَنَاهِمُ الْخُبَا إِذَا يَضْحَكُونَ وَمِنَ نصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروا واتبعوا النور الذي أنزل ماء واتبعوا النور الذي Onlie, jullie zijn zo in لا اله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكل <تصفيق> الذي يؤمن بالله وكلماته واتفعوه لعلكم تمتدون قُرْئِيَ غِيرَ دِلُون وَقَضَوْنَا هُمْ باطا أماما <تصفيق> وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الخجر <تصفيق> أن يضرب بعصاك الخجر ففدست من وفير سنه عشره علينا قد علم كل اناس ما وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ قلوا من طيبات ما غزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أهلهم يظلمون وإن قيل له سكنوا هذه القرية والكلم. وقيت شئتم وقولوا خطة ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نوفر لكم خطيئاتكم سنزيد المرسلين تل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا وأرسلنا عليهم رجزا من السماء واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يغدون في السر سبت إل تأتيهم خيتانكم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلون بما كانوا يفسقون <تصفيق> كذلك نبلون بما كانوا يفسكون <تصفيق> وإذا قالت أمّة منهم لغت قوما القوم ادور شندي دا وهل ما ربكم اير يتقون فلما نسوا ما ذكروا به الجين الذي ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا كنوا قردة خاسئين وإذ ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومه سوءا إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَخِيمٌ مرحباً وقناهم في الأرض مِنْ منهم الصالحون ومنهم السماوات والسيئات لولا ام يرجع فخلف فَمِنْ بعدهم خَلْفُ ورث الكتاب يأخذون عرض هذا أهدنا ويقولون سيغفر لنا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيرطوا لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون والدار الآخرة خير للذين يكتبون والدار الآخرة خير الذين يناد تنكون ان والذين يوم يكون بالكتاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين Sondank ook